والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدات بولدها وَلا موجود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتموا أن تستوضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آسيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّقْمَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَوْنَا جَلَوْنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ والله بما تعملون قبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوه چلہم کن ہتھا بلوچی چالموال می کم سہ دوں وال ان الله غفور حليم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضه وہ ن چؤ مدر آلل مچ پو میں چل مک نالل مؤ کو چم نام الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو آپو بيده عقدة ادیوں وان تَعْفُو اقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَكِن سَوْفَ يَفْضُلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَحْمِلُونَ بَصِيرٌ فَاهْتَفُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَادِرِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا لَنُكْبَانَا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 وَفُسِهَِّ مِن النَعْروف وَلَّهُ عزِيزٌ حَكم وَلِْمُقََّقاتِ مَتَعُون بِالمَعرُوف حَقّ علىلَ المُتَّقم كَذَلِكَ يُبَّن اللهَّهُ لَكمُ آاتِهِين عََّكُم تَعْقِنُون